السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ أي سورة جائت سورة قريش سورة قريش ننزلت سوره قريش تشريفا لهم تشريفا لهم وقجليا كُتُكُذا قبيله نتمى عليه الصلاة والسلام لأن قريش اشرف العرب اشرف العرب قريش نتمى صلى الله عليه وسلم توكاح لذلك حديث عبد الله من مسعود رضي الله عنه وسمع ان الله اصطفى من ولد اسماعيل قريش اصطفى من قريش عبد مناف لانهم الاب الاصل لقريش واضح فلهو دي معنى كيتوا سوره التشريف والتكريم هو كريموا قريش ن huenda ukisikia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameremisha sura kwa jina ya kabila yenu wakalainika na kukubali kufuata lina wale كانوا يحبون المدح وكwapenda kutukuzwa na kuheshimiwa huenda kwa mauludini ya mtumwa sallam watasema ah ameremishwa sura nzima kwa jina letu هذا dalil ala anna huq wa la'alla min baba hadha نا قريش ونا فضل عند الله سبحانه وتعالى امه بافضل منها كشونغا nyumba yake imetoa قريش تو كانوا نشونغ بيت الله الحرام نا الله كان مينيا كله اينا كرامه ونعام بسبب هيو نا واو الكو كانوا البيت بتكوزا سالا nyumba ya Allah pamoja na لذلك حتى علماء الحديث ketika شيوخهم او معلميهم ولا كوسما قاو كانوا يقدمون من مشايخهم قريش كما ketika شيوخ زكي قلنا واحد من قريش تلقى كتاجو المنزه طبعا لهذا كفوات تكريمهم في القرآن ايه لذلك لهذا اول حديث في صحيح البخاري Imam Bukhari ametaja Hadith ya kwanza inamaal amali bi niyati eh ametajua Sheikh الله Quraysh الزبير المكي bin Zubair al-Makki na Quraysh Mwenye Quraysh ametanguliza Sheikh wake kwanza kufungua kitabu chake aliotoka طيب sasa akauliza mambo ghali rahimallah kwa nini umefanya hivyo mbona umekadhimisha quraishi mwanzo kufungua kitabu chako akasema la anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al a'imma min quraishi al a'imma min quraishi wazihi maiimam wanafaa kuongoza wafaa quraishi anaweza utawala anaweza kuongoza ndio na mimi nimeanza kitabu شيخا ما قمنا قريشي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كوس المهدي يطأ اسمه اسمي واسم ابيه اسم أبي فوات محمد بن عبد الله واضح اني قريشي قريش قريش حتى الامام المهدي اكيد تكون من قريشي وصام 38 المهدي من عترتي يعني من اهل البيت المهدي من عترتي اي صحيح مسلم ها يعني من اهل بيتي بعد توطدان يعني قريش فهو اوتوال ني نوزوفو نم... قو اوتوال ومهزوليا وغيره هذا فضل الله الذي يهمه ايش عين هذه اجازبه كثير واضح وجو watu zingine hawakosa kuelewa tukitaja nusus kama hizi uona kana kwamba hapa kuna masala kudharuliana wala kuoneshana la الحق يقال النبي صلى الله عليه وسلم كناو mtu ambao alikuwa mbaba hapendi kusifiwa alikuwa zaidi yake kwa hataki kutukuza kutukuza kiwakataza lakini mwana anasema ana سيد walad adam kisha akasema nini wala fakhr wala fakhr mana ni ukweli sina budi lazima niwaambie nisipowambia mtajiwaje kuamini sayyid aladam kisha ndo akasema wala fakhr wana awwalu man yanshaqu anhu alard wala fakhr wana hamilu alwa yaum alqiyama wala fakhr sisi fakhir lakini ndo ukweli ulivo wadir wa na hapa hatufakhiriani ambeanao ukweli kwamba quraish akramahumullah kwa sababu risala imetoka kwao risala kabil ndo ikaja sura pia quraish wadir wa bye namshi maqasid as-sura katika maqasid hii sura Allah subhanahu wa ta'ala yahuth يوهميزا مقريش في على عبادة الله وحده الله في سوره ميكوجا كما كم الله الله ميمط النعمه ني. ني. منها رحله الشتاء يحث قريش او تحث قريش على عباده الله وحده شكرا لله تعالى على نعمه عليهم. كاجيلي yakumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile neema alioapa. nayo neema gani? Kwanza Baitullah al-Haram, wampiwa wao. Ili Allah miwasahilishie rihla mbili wakati wa kusi na kafkazi. Ukisafiri kwa amane, kisha na mji wao kafanya ukafanywa amani شكر ni mji ameenan kwao kwa neema kama hizi allah العمل على munshukuru na nekufanya amal kulingana na ile neema alikupa Allah ukastainibha ila marḍātillah yele maana shukr haqiqi lidhalika ashkuru an-nās al-anbiyā hum ashkuru an-nās hakuna zaidiya wāḍiḥ tayib kwa malango sura hii imekuja kuwakumbusha quraish rudini kwa Allah murudishie يمن نشاط واضح ان الله كفانا لرحله نيني سهالي حين قطعت طرق كنا مجامع مسافرين بزوري مكروج مك... كنينه بسبب قريش والقصا كلما لكون تجار مكان مبى مبى ميم سليماني حتى ما يذهب الى ارض خصبه خصبه مزقومه نشام ويمن. سسواوا القوت تجار وله وكليما و هن نوكفني بيشاره هي اللي هو حرفه اهل تجار سس تاجر استغوثوا سفيرك لتمال يبيعوا هذا وناكند هكو شام ثم يبيعون بينهم وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى طيب هي سوره هي سوره inna munasaba sana na ile ile tangulia ya lamtara suratul fil na hii imeshikana sana mpaka baadhi ya ulama wanazifanya kama sura moja munasaba jida zimeshikana sana bal wujida بن كعب katika msahafa ابي بن كعب ja'alaha suratan wahida ابي بن كعب msahafu wake ألم ترى أن لإلاف سورة واحدة قلنا بسم الله تكرار واضح من سورة واحدة فجعلهم كعسف المأكول لإلاف قريش نقول لكم صحف أُبي وكهو فجعلهم كعسف المأكول لإلاف قريش لو كزيونغانيشا تونا جملة متسقة تيمشيكانا ولا يكون فاصلة حين يلقى لذلك قال عمر بن ميمون عمرو بن ميمون أسمى من كبار التابعين اسما رحمه الله صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب تم صلي مغربي يوما عمر رضي الله عنه فقرا في الأولى والتين والزيتون amra sama Umar radiyallahu anhu kwenye raka ya kwanza ya swala tu maghrib alisoma sura tin alisoma wat tin wazzeitun wa fi thaniah akasoma kwenye raka ya pili alam tara wali ila fi quraish yanikana kwamba sura moja sura moja eh alitanganya hizo kwani hii ndio ilikuwa hali zamani zamani kitambo kabla mshafukusanya ilikuwa izneni sura moja alikuwa masahaba wapambanui bina yake kwa bismillah yani lakini baada daliki ikaja ijma kuspambanuo kwenye mushaf athman radiyallahu an masahaba wote tafakau ala daliki basi sasa ila khilaf ishaondoka haijuzu tena na haifai mtu aje aseme وان هذا بدعه يكون بدعه ليش لانه خالف اجماع السلف وما عليه هذا هو نراجعكم مساله اللي نبيها حجه هذي مwanza ana khilaf kisha umma ukaja katafikiana kwenye kitu fulani ukizidisha hapo wala ليش لانه umekwenda sasa kuli kinyume na mattafaqa alai ان الذين العلماء اناسهم في مساله افتوه علي واضح مساله خلافه مساله خلاف بين عثمان وعلي ثلاثه اشق الاسلام رحمه الله فمن ادعى فمن ادعى خلاف هذا الفنكو اجماع ان بعد عمر وعثمان ولا كنا صحابه بعده الخليفه كيشكس بعدي كي فمن فمن ادعى غير هذا فهو أظل من حماري اهله كما فندت اه سهل. واضح لانه خالف اجماع السلف اللي بيقولوا تكبيرات الجنازه تزعم مشهن خمس ايه العلماء قسموا تاوخ خليفه هبوا كما مزوشا ذلك ان اتفقوا على اربعه فيو فتقسموا كيزيدش هبوا مشهن خمسه زائد خمسه الى م ثمانين خلاف الاجماع طيب نمشي ابن كثير هسه اسكليذا سب ابن كثير رح. لا nana binu كثير صحابani mbele taye namshi almuhim hizi zilikuwa sura moja kisha ikaja ijmaa ikafanya nini ikaeka bismillah katika atakuonesha li ilafi sura kanu na anamtara sura kanu taye na نعم iko wazi tunsema sasa baada kumwangamisha kumwangamiza abraha na jeshi lake wakawa kama ka'asim maqul bas liilaf ah wazihi liilaf kurais sasa baada hapo shukuruni murudi muone ile neema ya ilf allah لو هapa tumeleana pae twende kwenye sura sasa Allah sema subhanahu wa ta'ala li ila fi quraish aya ya kwanza li ila fi quraish tumeanza sura kwa jar na majrur kwa jar na majrur nasida ni kinyume kwa sababu jar majrur lazima iwe na mahali imefungamana nayo na huko mbele hakuna kishia ndio yaanze waver wa al asal jar majrur la budda lahu min mutaalliq lazima ishikane mahali na kama haikutajwa mbele huko lazima baadaye ije mutaalliq iache ndoko ndoko lingana na lugha idhalika aula ma mikhthalifiana hi jar wa majrur imefungamana na imefungamana قبل wapi? Kwa sababu kabla hapo hakuna aya. Bismillahir rahmani arrahim. Baadhi wa ulama wanaona jar wa majrur imefungamana na falyabudu rabb hadhal bait. Imefungamana mtallaq yake merudi hapo. Taqdir فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سَبَبُهُن لِإِلَاف لَنَّ اللَّهَ أَلَّفَهُمْ وَشُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ اعْبُدُوا ما معنى ساجر مجرور متعلقك يكون بله اولياكوان قوله بيقول وكسمه ها جر مجرور متعلق بصوره الفيل ام فهم معنا فجعلهم فهم معنا هي الايه يا الله سبحانه وتعالى أنعم بهذه النعمه ليش لاجل اهلاك عدوهم سس ما دامهم يموانغميز عدوهم وشكرو سس ورجعوا يردشوا شكراني الله سبحانه وتعالى هيني قوليتي على كل حال زاتنسا زاتنسا واه تسمى من مبدا اختلاف التنوع انا يسمي جار مجرور ني فليعبد واضح اللي يسمي مجرورني مجرور ني فجعلهم ثم جاء هذه النعمه الالف من أجل دفع شر من العدو في النعمه وسبب وكينغ وانا العدو للنعمه سنعمه ان يعني يبدو مشكور ممعبود الله من أجل اهلاك أبرها وجيشي زوت قولي زكوا سوا باي من نيني معنى الالف كلمه الالف في اللغة. كلمة الالف في اللغه جاباسوك كوني يبي... معنى يشتق لها معنيان هي كلمه ينفسوكا معنا اثنين معنى يا كwanza ilaf ni tuseme annaha mushtaqq min al-ulf to kamaana na kilima cha ilm ndo ikaja ilaf kwa hiyo itakuwa alifa ya alafu ilaf ndio tena kauli kwa kwanza to kana na kilima cha ilm na nene تقول انتو سمه الفت هذا المكان يعني تعودته هذا غير واضح نا watu wili wakizoeyana utasema nini fulan ilfu hada ilfu صاحبيات يا كريم umezoeyana sawa sawa sasa tukifasiri hii kalima kwamba maana ilafa apa ni ilf ni mazoea maana aya itakuwa المعنى فتكون المعنى معناه يتقوا أن الله تعالى جعل قريش يألفونه رحلة الشتاء والصيف ويأمنون عليها يرد تقوى معنى ايه الله ام وجاليا قريش وزوئ هذه السفرين بي بيلي ام يوقفوا زيف كيشا كاو تايريشيا بارابره wakao akenda mara kwanza mara pili mpaka wakazoea kusafiri huwezi kuzoea kwenda mahali kama kuna hatari kwa hivyo allah alitayarisha barabara mpaka wakaizoea kwenda shamna ya yamaza zote ni nema uzoefu wenu umetokana na nini amani kama kuna majambazi takwenda na nyang'anywa vitu barabarani kwa hivyo kwa vile amani ilivokuwa hali ya juu hata alifu mpaka wakazoea kusafiri kwa hivyo allah hapa yuwafanyia yuwa minna kwa hiyo nema ya uzoefu mumesafiri kwa amani ile ile halia jumpa mkano mumezoea amani umeshozoea amani mpaka ile safari imekuwa ni ada kwenu saa zote muenda umeelewana ndio maana ya kwanza ila qala ibn kathir sa ibn kathir rahimahullah al muradu bidhalik maqsuudi ya ila al-Yaman. Kuusi al-kwa kinda Yaman, itakuwa wiki. Kanu yastauridun al-sha'ir, al-bar wa al-zayt, wa ghayr thalik. Wa fi al-sayf na kaskazi, wakati wa kiangazi kule Makkah, kanu wa saasa kwa hivyo ila fi quraish maana yake ni kwamba allah yuwakumbusha quraish neema ya amani hali ya juu mpaka amani ikawaletea matunda ya uzoefu wa kusafiri umeelewana ina maana haya tukifasiri kwamba ila min al min al ulf eh mushtaqus saani انها من الالفه من الالفه انا الفه في الف تفوز واما معنى الالفه نقول هي الاجتماع ni waktu keshkana kwa wamoja kitu kimoja kuna tafrika aku na migani kwa migani saza kwa itu kwa aya yakumbusha niema ya ijtimaa sya furqa kwamba Allah يا نعمه بي والمعنى ما معنى يتكوا الله تعالى ألف بين قلوبهم اي yunganisha baina nyooza quraish wote wakawa kitu kimoja zidd ya abrah amaruko kuna khila la wakamchagua abu abd almuattalib yeye ndo mtakallim kwa niaba ya quraish kwa hivyo Allah akumusha ile neema siku hiyo mlikuwa kitu kimoja kuitetea nyumba طيب اجتماع wa'atafa ganiihum ala faqirim akafunga nyoe za matajiri na fuqaraa akawafanya kitu kimoja wala kusema sisi muzo ama quraish ni wengine wadogo wadogo wote wadogo kwa wakubwa alishikana kuikinga nyumba ya allah kwa allah akukumbusha hiyo neema kwa kwamba mlikuwa kitu kimoja siku ile dhidia adui ambaye ni abraha kwa hiyo hiyo ni neema يستحق شكران ni neema kubwa na Allah al-mabiya mtumi la anfaqta ma fil ard jamia ma allaft baina qulubi walakin Allah allafa bainahum kwa hivyo neema ya kuungana roho neema kubwa sheha kwa sababu Allah amtana عليها mtumi akamwambia kwamba Allah ameunganisha ungemaliza kufanya ungewaunganisha itakuwa aya maana yake nini Allah subhanahu wa ta'ala yuwakumbusha neema yule umoja mlokuwa nao abraha umoja huwa huwa mwe nao sasa kurudisha shukrani siku nikufuru ndo mbele akwambia falyabudu ah falyabudu rabb hadhal bait sasa tayuma kurudisha shukrani musikatanekatane bado tukueni kitu kimoja pia kwenye kuniabudu musirudi kwa masanamu yetu musirudi kwa wale masanamu maana siku ile alipokuja aduiulisema ah jumba ina mwenye hamkusema mwenye nyumba ni wale masanamu ulioatia ndani alikusema kanu mujtamiin kwa mbarabu albaitina الله اذا kama allah aliwaunganisha siku ya mukawa moja kwenye kuitekelea nyumba na mkakiri kwamba nyumba ni yake اذا sasa rudini mu mabudu yetu hivo hivo mujtamiin tena sio mutafarriqeen malaika tayib na zote mbili nsaa ukifasiri ilaf eh ni ilf na ijtimaa pia yote letokea kweli kwenye safari kuna ilfi na kwenye beti dhaku na ulfa kwaozo zote pia tafsiri na zote ni aya kisha mbele allah ta'ala ني سفاري اينه غاني ايهozoeful kwa hio neema nnema gani akasema ila fehim rihlat ashitaa wa sayf kabla hapo ibn jarir ibn jarir abi kataa amekataa ile kauli alisema kwamba jar majrur nafungana na al-fil suratul fil akasema laungelikuwa ni hivo zangalikuwa tun sura mo akele ulumasi bali ibi wajei wajei wazi kwa sababu ile ijmaa ishafunga kila kitu sio ile ijmaa ishafunga ijmaa baada dalika ishafunga eh kwa hivyo hakuna wajei atirad taalluq zote mbili ni sawa eh paibe Allah subhanahu wa ta'ala kabainisha hizi safari ni safari zikisafiriwa msimu gani tuweza kuzunganisha kivipi walikuwa wakisafiri kwa uzoefu tena wakiwa pamoja vitaingia zote kwa hiyo kauli imechanganya na ulfa sio wasafiri wale watano wale watano wale sita hata kwa rais lakini hata wakisafiri kanu yasafiruna mujtamiin qowa hata jambazi nani wale kundi اذا الله هو الذي جمعهم والف قلوبهم وكانوا نسافريا pamoja سواء فقراء و نسفارا و ماقواسي و نسفارا لا كانوا يسافرين مجتمعين لان الله الف قلوبهم والله غير واره قول زوت زي زينانا زينانا مال فهمك تتسمى كانوا يسافرون مجتمعين ومع الفهم يعني واضيف واو زوت Tay ni kisha Allah ila ila fi kwenye safari wa ka wasafiri pamoja kwa kupendana sio mbali mbali na hiyo neema bila shaka akasema mbele rehlatashita wassaif ay na zakkarahum allah makumbusha quraish hapa neema tar tihalihim kwao umewakumbusha neema ya ولكي سفير وفي الصيف كسكازي قاو إلى الشام وكا الشام واضح وكا ينده الشام بسبب قاو كسكازي الشام هو تغير الحال ايه الشام غالبا يغلب عليها البرد نعم والرطوبه نبي لا شك الله سبحانه وتعالى كسهينش السفاري انك تسهينش المسافه دي ndokakukumbusha forexha musisahao hii neema wala musichoke mkaona si chochote mkakosa kuitambua bila makosa wako watu allah aliwasailishia wakakataa ah wa inada na kwenye watu fulani qissatu اللهم ارزقكم بستاني ساسا سا. ها ما مامناويري جنتان عن يميني وشمال كلوا. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بعد اكلا واشكروا له بلده طيبه ورب غفور الى نويري مابستاني الفانين فكثروا هاكوامني walikunda kuzikufuru zile nena fa'aradu fa'aradu eh walipofanya iradu wakufuru wakarudi nyuma babadalnahu ni zabibu mitende imetaghayya imekwani miba na chungozi so mmekufuru za Allah kwa ni ni kazi kwa Allah kugeuza to kitu lakini walikuwa na Allah akamwambia tembeeni baina yake kwa la kufika safari imku sahali asema hata hii maswala kwa karibu ni neema watazikuembali barabana baid baina safarin isi safari wacha zikuembali kuchoki kuhisi tumefanya kitu lakayapata wallah fa ba'd Allah baina aradh lakawa sasa mtu akitaka kondako teftaa riziki na neema apige mguu masafa na mnyama akate amiani sababu nini طيب kwa hivyo hili ni jambo muhimu na sisi isaahi kamina neam naalf alaan nahnu naalf eh mpaka tumezizoea ulezoefu umetusahauzisha kushukuru allah kweli wrong sasa hatuna lakini kwenye shukrani توachacha maswa chacha wachacha sana sisi pia indana alafan allah li annana fi ni'am na'alf kathiran min an-ni'am ni'mat as-sam' ni'mat al-basar ni'mat al-qalb ni'mat kwaana <t> sisi aya si kwamba tuwasomama koresti na sisi tio hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alafa bainana wa wsadd منها ni kwamba kumshukuru Allah ni kumwabudu nayo ile neema ndo mbele akasema faliabudu rabb hada hiyo shukrani Allah ile umwabudu nayo ile na matakwa Allah kwenda kinyume na amri zake Allah kwa mfano Allah taala amekupa neema ya afya sio tay tunana neema ya hiyo yako fi mardatihi subhanahu ta'ala haa amimiha natumia yangu na macho yangu na masikio yangu pesa zangu umri wangu kila kitu changu ni kupigana tu na dini na kuvunda misimamo ya saasa ya islam mtu allah allah masikio macho moyo amimpa afya amimpa mali amimpa imkana amimpa jaha amimpa utawala badili azisakhirisha kwenye kusimamisha dinu ya Allah atasema miskin masakin bal yake na yake na yake na yake kwenda lakini ni katika Allah الله انا صفه حلم ني حلم لانه كتابه اسماء الله لكن الحليم فانا سيتواونا اثار صفات الله يوكي وسما عقيده وتكونا ناونا فيتو كما هي اسم من اسماء الله لا بد من معنى ومن أثر الحليم يدل على ذات وايكمن حليم كيشا لحلمه صبر على الاصاه amewasubiria allah الله anafanya he bila alaik na allah hampatilize umfungulie yeyeonesha wazi kwamba allah عنده حلم وعنده اناه وصabr lakini kama si hivyo eh sasa kunta kunta munjila mbele wazi kwa hiyo hiyo ni taksir yataka tukumbushane namna ya kuitoa si kitu mzuri madham utoogelea kwenye neema ya allah lila nahar tumwabudu na zile neema aliyotupa tutumie kwenye faida faida وكشكروا الله ايلاف ففوتوا لي شكران يفوت نعمه بهايك ما بعرف الفائده كوبا الفائده الثانيه تستبقي او تستدين النعمه الموجوده ايه نايل نعمه ترى يكون nayo حدوموا بسبب الشكر واضح غير واضح ايه النميز الله كامرشها يشكروا بسبب لو تشكروا قريش atawathibitishele neema alipenda nyingine ambayo hajawapa ongezee ndo faida ya shukrani tayib doa kasema faliabudu rabb hadha albayt basi mo wa mola wa hii nyumba hii kana kwamba wako karibu waiona na wako karibu ishara tadulla ala alqurb kama allah na ile nyumba yake kwamba muko nayo nyumba muishi nayo muiona saa yote basi mola wa hiyo nyumba muabuduni yani ni quraish moshangaza wakati ilipokuja shida adui amewazingira atakuvunda nyumba auaue mlikimbilia mkashika alkaaba mkashika helak alkaaba wakaomba sio wakamwomba allah tumeosoma kwenye sira akasema ya rabiana nyumba yako wakamwambia ole adui nyumba ina mwenyewe yote ha wamekiri idhan kama nyinyi mwakiri kwamba mimi ndio rabbul bait tastalzim hadha ant ta'buduni bait bas mnabudu mimu kama nyinyi kwa sababu hii nyumba ina mwenyewe mbona basi hamuabudu huyo mwenyewe baada ya abrahama kuangamizwa mulirudi kule kule kwenye masanamu yenu hii ni kukufuru neema Allah bila shaka illa neema alwatana sasa Allah yuwakumbusha kwa sababu أصل التكريم والشرف لقريش نيي nyumba لو, ني لو ملكي الله kawatajia na akitegemeza kwake na kufanya hivi ni kwamba yuwakumbusha kwamba ikiwa nyinyi mlikiri anal bait la hab bas fa'budu hadha ar-rab huwa mawla ndo mumwabudu mswebudu wale waola mloa ingiza ndani ya nyumba mwabudu ile leo imiliki ile nyumba naye ni Allah subhanahu fadalla alayhi kwa nini kwa tauhidul uluhiyya kwamba basi yule mola wa hiyo bey ndo atakamumtakasia peke yake kwa sababu yeye ndo alomwangamiza adui yetu siku ile na yeye ndo aloi nyumba yake sawa hiyo ndo maana mwisho akasema akawatajia akamaliza sura kwa kuwatajia neema nyingine allah subhanahu wa ta'ala akamwambia ambaye kwamba الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ketika ni'mah Allah نعمة الإطعام من ya kwanza ni hiyo ni'matul it'am min al-jū' Makkah ilikuwa ni mulazima bil-jū' nji ya Makkah kwa sababu kuna chakula ni طيب sasa <taka> singine otokea upungufu ikatumika sana ikawa sasa njaa imenyeongia <coughs> nini njaa sasa wakati wa hiyo njaa allah subhanahu wa ta'ala yutaimum yubariki lahum wayutaimum allah subhanahu wa ta'ala huwa apa nini huwanemesha kwa kila aina neema nao ya kwanza neema ya rizqi akawatolea chakula akawapatia alafu waamanu min khauf rizqi kisha pale makkah wataka kusafiri kwenda kunua sham na yaman awapa amani wasafiri kwa amani wakienda kichukua mizigo yao akija allah akbar akawa taakakumbusha quraish neema mbili muhimu sana katika maisha ya mwanadamu neema ya kwanza ni neema ya chakula rizqi neema pili ni neema ya amani didhalika ulama wasema من اعظم النعم ليس <تصفيق> كني بسبب واسما لان الطعام نعمه الطعام غذاء للبدن تشقولا ونفائش محيلكفطت تتميه وفعل حركه واضح فابطعمهم يعني مهلهم ونعمه الامن وآمنوا من خوف نعمه الامن غذاء للروح ككيا نااماني سيترى روح yako inasulia eh angalia ni biladi saa zote ulia vita watu wako hivyo ukisikia mtakaso الله indo sallaw so wa kumbusha atukumbusha koreisha nafisi kwamba ametupatia neema ya amani na sote twakutwafiri hilo hata kafiri yuwakubali kwamba amani muhimu kweli mwili wako wala chakula afya na ni amani تنتمي مصالح الدنيا، سيو، ما هيش هالدنيا دو ينتمياء بزوري، قو واوميني، قوسوكوني. حتى وسوكوا واوميني واكيري، kwamba اماني يحتاجيك، او سيو، انا كبالي، لان مصلحته واضحه. وذن نعمه الله منكم، اكومبوشا قريش، اتكومبوشا ناسس. علماء متفاواتين في تفسير خوفها بان من خوف. خوف لنينيا. هذا مجاهد rahimallahu asema mujahida rahimallahu alkhawf ay eh, wa amanahum min khawf ay eh, amanahum min kulli aduwin fi haramihim amwakinga koreshi na kila aduwi ndani ile haram ya makkah hakuna aduwi yanagusa abrah alijaribu eh? na mwingine yote ambao ni si abrah atake kufanya i'tida kwae haram ila hududul haram wallahi hawezi hawezi hata sasa hivi hakuna mtu anaweza kufanya na jaribu aangalie pale pana mwenyewe ama si wale wanauisimamia saa hii wale lakini mwenye hakiki pale na Allah subhanahu wa Tumtum -tum sa salam ya inna ki al ilayhi, la lakini Kwe akakiri, akasema, indos, indos, Allah Allah Wa min khauf. si wakati ule tu mpaka dakika hii pale allah ametoa amani ameahidi amani mpaka dakika hii na jaribu mtoto ende kutia hofu pale angalia eh allah subhanahu wa ta'ala kwenye sura ya yasin wa man yuridu fihi bilhadid bidhulmin nudhiqhu la sama tampatili da sasa atomwach kamwe kufanywa abraha kwa hivyo hi wa amana hum min khauf ni ahadi mpaka dakika hii iko si kwamba tiishaisha عبد الله بن عباس سما الخوف الخوف الجذاب الخوف الجذام من مرض الجذام ده خوف الي وامن قريش وكا هواغui مرضي ikikiungo tembea mara uh, mkono kwa shakatika ushamuka chini. Ukenda okay, tena kiungo kisingine kwa chakika cha anguka chini. Uita judham kwa zamani mabaya sana na yaambukiza. Ndio mtume akasema firra min almajhoom sirara ka min alasad mkimbie mwenye ugonjwa kama kukimbia simba. Yanasikwambukiza. Asikwambukiza. Asikwa na tumeamrwa kuchukua tumeamrishwa kutukua asbab sisi. asbab kwa ni kachika sababu ambao kwamba Allah yakhluqul judham iktima'a kama uki- ukiombatana naye kwa hiyo ukishakumbatana naye ni sababu ya Allah kuumba kwako sasa ugonja kwa sababu ushishikana naye wa ghayru wahin nidoman next idhalika ولا مسامعني التفسير بالمثال نيكفثري kitu wa kukipia mfano wa kimoja katika hicho ya ni ibn Abbas amepia mfano wa khauf nini au mfano wa adu nini ni katika ma adu maradhi thaqil kwa hiyo bado tu maradhi thaqil ni adu si adu si useme sasa hizi maradhi fulani ndo adu yetu sio aisee hazi بالمثال amefasiri adu kwa mfano kwa hivyo maradhi yakumu makama aladu liao اذا asabak ahlakak sio na adu yakikusiba tunakuua zai hapa kwa hivyo bin abbas matala min anwaa alaada aljudam naelewa hindo tafsir bil mithal ni katika aina kwa tafsiri zote ziko sawa hata kama yeye amesema ni judham na yeye amesema ni adu nitasomea hapa maneno ya Sheikh Saadi rahimahullah kwenye tafsiri maneno mazuri kuhusu hizo neema mbili neema ya rizqi na وكشكر الله يحفظ لك النعمه الموجوده يحفظ لك النعمه الموجوده ويستجلب النعمه المفقوده تسمى شكر ميزه ذكني طيب يسمي الشيخ السعدي اي فرغد الرزق والامن من الخوف رغد الرزق رزقي وبيضه رغد الرزق jabcha popata riziki kwa ipesi sikonda kusumbuka kwa anga ah eh kazi hafifu tayari amnu min al khawf ni kuwa amani kwa maisha amna hofu hizo ni min akbar an ni'am ad dunyawiyya anasema shekha ni katika neema kubwa za kidunia al mujiba zinazolazimisha li shukrillah ta'ala lazima mushkur wallahi billahi alayk na kama huamini wewe tazama nchi mbazo hasina amani hebu tazamu shufe kavyo waishi ndio utajua qima ya amani sasa sisi tunachezea chezea amani na tabia sisi tupenda kuchokora chokora vitu eh kwa sababu hatujowahiishi wala mungu asijalie inqaddarallah eh mungu lakini sisi tuna kuchokora chokora vitu ukiambewa akiba yake mwisho wake atakapoharibu amani watu upuza ni bwana eh hakuna zote kama hii allah فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهره والباطنه شيخ طيب لذلك يتكاتم شكر الله ثنا كنعمه يا رزقي و نعمه يا اماني ننتاسميىا منن مغير يا القشيري رحمه الله اسمع القشيري الله ووجه المنن في الاطعام والامان وجه المنن كظهري كمنه نعمه يعني منن نعمة. povu hili kwa hii neema kwenye chakula na amani kwamba hizi neema mbili huwa yake ni kwamba baada ya kula na kwa mnaamani ayatafaragu ila ibadatillah ni mtu sasa alekee kwa Mola wake ushatia na unayo si mgonjwa hakuna adui hakuna nini kwa Mola nini tena zaidi hapo kurudi kwa Allah فإن من لم يكن مكفيا الأمور وسبابه mtu kama hajafanywa kafala ya mambo yake Allah haja yakefini haja yanyorosha kawa sawa la yatafaragu ila taa hana au makinifo kuabudu hatopata makinifo hata wakufanya taa kama mambo yake Allah haja yakefini kama nyoshia bizuri utamkuta hata ibada iwaingia kama iwatoka ma indehu itmeenan na kama hali nguvu itomsaidia eh wala alqal wala moyo illa inda watu mambo yao tabu buyik alayhim rizqi kuddir alayhim fa mana yule hata ukajaribu kumtia kamba vipi kumwambia tu baada afalabu litatua kiana kumbe he times ninachelewa natakikana subhana Allah sasa عليه الأمر bilaksi tuza kumsifu inshallah fulani hapo the time ako jali subhana Allah kwa hivyo hii neema kubwa lazima tushukuru alafu mwisho mwisho kumalizia kuna faida hapa kuna faida hapa ulama uhitaji kwenye hii aya muhimu مهمسن الله سبحانه وتعالى اسمع بعد يمشي وايا واطعم الذي اطعمهم من جو الذي اطعمهم من جوه, جوه. اكتمياء كلمه شانيه اطعم حقو سما اشبع اشبعهم من جو حقس ليش لان العرب ما كانت يشبع ما ليس من عاداتهم الشبع حتى لو في الجاهليه ما كانوا يشبعون ياكلون خفيف لذلك تجب عادة العرب قريش وغيرهم كانوا يتعودون او ينصرفون الى الاطعمه الخفيفه تجد ياكلون التمر لبن اه تمر ما صف ما صف لي يا خبز مرق خلاص ما عنده غير ذلك والذي ياكل هذا ما يشبع ياكل خفيف لانه ما عندهم كثرة عنده مكثره عند الله كذا هي فكان علماء سماني اشاره كونيها ذم شبع كنتيوا كشبع ما الهيك لو كشبع وكشبع سسوا خلاص خرب عليك كل شيء kila kitu. Taym ulama samah hikma yakasema hivyo nini? Lianna taama yuzilu aljoo'. Tusasema at'amahu min kutoa tunda siku shiba. Kwa ina maana ukila kwa kutoa ndaa Lakini ukipitisha kutoa وشاي كفروا لنعما كلو شافوك mipaka mtabia ni nukta muhimu na sisi wengi sasa huwa hatutaki kufahamu eh tunataka kambia yo bwana yo mmetoa miko miba sina miko ah mtena namna hivi umenyoka hivi kuna tapija kisha baada ya atakwenda kumeza tembe laa nasio sharia hii yakakumbiwafanya hivyo hii mambo sana hii ya la malik ma yalika kwa hivyo ulama kasema li anna at'ama yuzilu aljoo'tu kwa sababu at'amahum ile tuamu ndo acha njaa wa amma alishbaa Allah law angesema li washbidisha angekuwa hiyo sanema tena bala ushiba bala ama neema sanema kushiba bala ni bala sasa ndo maana Allah akutaja إشباع الإبتلاس بلاء وأما الإشباع أما كشيبا متوكغلا بقى كشيبا يورث البطن ولهتا وپاکوزي يعني وجذا تومبا كوا پاکوزي خلاص كفيبيوا العلماء يسموا البطن يورث خفته العقل تومبلكش كوجانغي حتى كفكريه وازي wewe unaelewa darsa au unaelewa kitu kioimbwa wakati gani wakati kwa kidogo fi alshiba بل متصور سنه الذين يشبعون في الدنيا يحشرون يوم القيامه جوعان او كما قال كذا كما يعني اشد الناس جوعا يوم القيامه اكثرهم شبع في الدنيا ولا نشبع سنه بقى كله نجاه يكون يشكا المؤمن يقيس نفسه لذلك شفت طعام النبي صلى الله عليه وسلم خبز لبن سمن كده كده طه لحم كده وخلاص yo mtu akilewa takula vizuri idhalika al-marudhi yasem "qultu الرجل من قلبه limuuliza imamu ahmad yajidu rajul min qalbihi riqqah wa huwa yashba? gee mtu akishiba ngi uweza kuhisi khushooi kwenye ibada uweza kuhisi khushooi mamaada akwambia ma امام واتسمى صفه ويتقسمه امسمى امسمى او بانا امسمى ليش انا كشبعان ما طعمت انت شبعت ولهو اطعام الاطعام ني مناههه الله اني شيء زورو اما شبع مذموم دومتوم وكسمى فكان لا بث فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه طيب اذا لو بعض الفواجي السوره نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى صف